قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رؤس شيبا واشتعل رؤس شيبو ولم أكوا بدعائك رب شقيا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عاقِرًا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام لسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا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 يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَذُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرُوًا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا Vasalaamun, allei, joo, joo, joo, wa joo, joo, واذكر في الكتاب مريم اذ تبذت من اهلها مكانا شرخيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا قالت لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو عليها يوم ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا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 وَذَرَ وَالْوِ بِوَالِدَتِهِ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيْهَا يَوْمَ وُلِدَتْ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ما كان لله ان يتخذ من ولد صبحانه صبحانه اذا قضى امرا فان ما يقوله فيكون وإن الله وربكم فَأَخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَغُوا مِمَّشْمَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَّ الظَّالِمِينَ الْيَوْمَ فِي غَنَالِ مُبِينٍ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 قال أراذبن أن تعن آلهتي يا إبراهيم ما إن لم تنسه لأرجو وهجرني مليا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 فَلَمَّ أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّمَا جَعَلْ مَا وَمَن حَبَّنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ أِسْحَاءَ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَفَرَوْبْنَاهُ نَجِيًّا وَمَا هَذَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَقَاهَا هَارُونَ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 وَأَنْذُرْ فِي الْكِتَابِ أَدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أَنَائِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النبيين مِنَ النَّبِيِّينَ ومن ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تثلى عليهم آيات خروا سجدا وبكيا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 وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا ويقول الإنسان أذا ما مت لسوف أخرج حيا أو يذكر الإنسان أن خلق له من قبل ولم يكن شيئا فو ربك لا والشياطين فوربك لهم والشياقين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على روحان عتييا فَمَلَّا نَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِّيَا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ ثم ننجي الذين اتقوا وَنَذَرُ الظالمين فيها جسيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن لديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثه ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مغدا أفرأيت الذي كفر بأياتنا وقال لأوتين ما له وولدا اطَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَهُ رَحْمَٰنٌ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَخُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُ الْعِزَّ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياقين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض, وتنشق الأرض وتفر الجبال هدا أن دعون الرحمن ولدا وما ينبغي رَحْمَنَ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِرُ رَحْمَنٍ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين